نعتنيتك يا امامي روحي طافت مرقدك قبل الجسم نعتنيتك يا حسين يا امامي روحي طافت مرقدك قبل الجسم ndiddiq, ya imami, karebanabidmu, ali, dursiq. Wah, husayna, hu, husayna, ya imami, yuj jaziif esraqlami, ya habibi ya husayna, hu بحور بسرق خيالي دوارش قد مالي قالي جرح مودة معثرة آيات ينزيف آيات ينزيف حيارت حتى الميناء يدمك على السيف يحسين كصاف حيارت حتى الميناء يجيش من لاقاك يحسين كصاف واح حسيناء واح حسيناء واح دعتني اتك يا امامي كربنا بدموعني درسي وا حسينة وا حسينة وا دوم اشوفك جسم دامك يخضيتو حتى بمنامي صورة ما فارقت بالو ما عفتها دربك أمشي وقلبي ذايب مثل جسمك بدر الغايب أذكر جروحك وكي العين سنتهي أذكر جروحك وكي العين سنتهي ما ما تفارك خيالي عايش بروح في جرح زين ما ما تفارك خيالي من يوم وذكراك أنهار أوين وحتابه من خاش طهر الجسم يا تنيتك يا امامي كربله بدمع عيني ترسي و حسين و حسين و حسين و حسين și watfa kun talala și nu tropmak بدايه لا نهايه أمشي واتذكر اطفالك واليتامى صوره يرسمها خيالي لو لي العايله ببالي قلبي كل ما يدق يبعث لك سنامه ما يدق يبعث لك سنامه بي يا جرحك ابد ما يشفى ويهي قد ما انسى المصيبه وبقى العن قال مروان ويزيد وحسينه وحسينه وحسينه وحسينه يا كنيتك يا <تصفيق> حسين جسم ناحل جفني من الدمع غابي ما بط النوح بدموعات نيلك قلبي بشوقة وحنينة أبد ما بطل ونينة من كثر شوق صرخ قلبي دخيلك من كثر شوق صرخ قلبي دخيلك قلبي من قد شوق يهتف يا حسين بوانتي يكسر الظنوح قلبي من جروحك يا يا حسين وعتني لك بالدموع وحسينا وا وحسينا وا يا تك روحي ضافت مرقدك قبل الكسيب نعمتنيتك يا امامي كربلا بدمع عيني كان على الاخراج والعندسة الصوتية كرار الموالي كنتم عداء الرادود الحسيني عمد السعيد كلمات وألحان الشعر الحسيني المبدع علي الدريعي التصوير والمتاج احمد الزيت